أيها الأخوة، هذا هو الشريط الثالث والعشرون من تفسير سورة آل عمران. ولا ينظر إليهم، يعني ولا ينظر إليهم نظرة رحمة وعطف ورأفة، وذلك لأنهم ليسوا أهل الرحمة. قال الله تعالى ورحمة وسعد كل شيء، فسأكتبها لمن الذين يتقون ويؤتون الزكاة. وأما غيرهم فليس لهم من رحمة الله نصيب في الآخرة ولا نظر يوم القيامة يوم القيامة هو يوم البعث وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة الأول لقيام الناس من لقيام الناس من قبولهم والثاني يوم يقوم الأشهال والثالث يقام فيه العد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولا يزكيه يعني لا يطهرهم من آثار رجسهم التي تلوثوا بها في الدنيا فآثامهم باقية لا تغفر ليعذب الله فلا زكاء لهم عند الله، لأنهم ليسوا أهل للتسكية، ولهذا ينادى يوم القيامة على الظالمين هؤلاء الذين كذبوا على رب على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين يعني طرد وإبعادهم عن رحمته ولهم عذاب أليم لهم عذاب العذاب معناه النكال والعقوبة. أليم بمعنى مؤلم لأن فعيلة في اللغة العربية تأتي على عدة أوجه فتأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول وتأتي بمعنى مفعل ثلاثة مثالها بمعنى فاعل سميع بصير رحيم كلها بمعنى فاعل مثالها بمعنى مفعول قتيل جريح ذبيح وما أشبهها. مثالها بمعنى مفعل هنا هذه الآية أليم بمعنى مؤلم ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداع السميع يؤرقني وأصحابه هجوع أمن ريحانتها. الداعي السميع يؤرقني واصحابي هجوع الشاهد قوله السميع مفهوم ليس انا الداعي الذي يسمع بل معناه الداعي الذي يسمع يعني الداعي المسمع نعم يؤرقني يعني يطرد النوم عني واصحابي هجوع طيب اذا الين بمعنى مؤلم هذا هو معنى الآية في كلماتها ونرجع الآن إلى الإعراب الإعراب لدينا جملة مؤكدة بإن وإن كما نعلم تنصب المرتداء وترفع الخبر فأين اسمها اسمها الذين الذين وهو من نصول خبرها جملة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة طيب أولئك مبتدأ أين خبر أولئك جملة لا خلاق لهم في الآخرة فصار لدينا الآن مبتدأ خبره جملة. وخبر مخ وخبر الخبر الذي هو خبره أيضا جملة صح طيب وقول لا خلاق لهم ما الذي نصب خلاق اسم لا ولا هنا نافيه للجنس لا نافيه للجنس واسمها الذي بعدها إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به اسمها إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به طيب لماذا لا نقول يبنى على الفتح لأنه قد يبنى على غير الفتح قد يبنى على الياء قد يبنى على الياء قد يبنى على الكسر ولهذا نقول على ما <تصفيق> ايش <تصفيق> ينصب به فإذا قلت لا رجلين في البيت لا رجلين في البيت هذا مبني على ايش <تصفيق> على الياء مبني على الياء وإي ووإذا قلت لا مسلمات في الدار هذا مبين ليش على كسر الكسر. ليس على الفتح وإذا قلت لا مسلمين في البلد كسر. كسر. على اليا إذا فنحن نقول على ما ينصب به أولى من أن نقول مبني على الفتح طيب أنا قلت إذا كان اسمها مفردا فكيف يصح قولي هذا مع أني مثلت بمسلمين ومسلمين ومسلمات نقول أن نحويونك الفقهى لهم مصطلحات في كل موضع بحسبه المفرد في بابلة ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف كذا يعني ولو كان مجموعا أو مثنى وفي باب الأعراض ما ليس مثنى ولا مجموع كما أن الغنا عند الفقهاء يختلف في الزكاة له تفسير وفي, وفي منع الزكاة في من في عطاء الزكاة له تفسير وهكذا طيب في في القراءات في قوله ولا ينظر إليهم فيها قراءة إليهم ولا ينظر إليهم وعندي قاعدة في هذا مكتوبة عندي في المصحف ننظر إليها يقول هذه ضوابط في القراءات عامة في جميع القرآن ضمير هو وهي الأولى بضم الهاء والثاني بكسرها هو ويقال هي عند جمهور القراء مطلقا وسكن الهاء فيها فيهما الكساء وقالون وأبو عمر بعد الواو والفاء واللام مثل فهوى فهي وهو لهي لهو الغني لهي الحيوان إذن ما شاء الله فسحة وإن الدار الأخيرة لهي هي الحيوان يجوز قراءة سبعية ونقول على رأي الجمهور إيش لا هي بكسلها وسكنها الكساء وقالون أيضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة من المحضرين ثم هو طيب ضمير عليهم إليهم لديهم مكسور الهاء وقرأه حمزة بضم ال بضم الها عليهم إليهم لديهم مكسور الها قول لا قال المضوب عليهم نعم وما كنت لديهم ولا ينظر إليهم يقول وقرأه حمزة بضم الها ومنه قول هنا ولا ينظر إليهم غير المغضوب عليهم وما كنت لديهم إذا أجمع أمرهم طيب نعم, نعم. والله أحسن صوّر أنا طويل شوي إيه أحسن صوّر طيب هذه الآية من فوائدها تهديد هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا وينصب هذا على العلماء الذين يكتمون ما أنزل الله مداهنة أو مرعاة, أو مرعاة أو من أجل ما؟ فإنهم اشتروا بعهد الله ثمن قليلا لأن الله عاهد إلى العلماء أن يبينوا العلم ضيب وقد مر بنا أن العلماء ثلاثة أقسام وآدم يبينهم لنا عالم عالم الدنيا إيه؟ عالم الأمه عالم الدين، عالم الدين وعالم الدنيا، وعالم الأمة. أينه؟ هذا من كيسك. نعم. مش مش عالم، عالم دولة. نعم. عالم أمة. نعم. وعالم مل. تمام. هذا هو. عالم أمة، وعالم دولة، وعالم مل. طيب. عالم الملة هذا لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يبين الملة ولا يبالغ، وعالم الدولة يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يكون له جاه عند الدولة وربما مالي مالا، عالم الأمة هو الذي يراعي الأمة ينظر ماذا تشتري الأمة، ففيفت به أو يقول. به وما لا تشتهيه الأمة يسكت عنه فيدراء لهم على شيء غير سائر في الشر سكت عنه وإذا طلبوا منه شيئا غير سائر في الشر ولكنه يرى أنه يرضيهم وافقهم عليه طيب من فوائد الآيات الكريمة تحريم اليمين الغموس. لقوله وأيمانهم ومن فوائدها أن اليمين الغموس وعدم القيام بعهد الله من كبائر الذنوب وه وكونه كون ذلك من كبائر الذنوب أمر زائد على كونه محرما لأن الكبيرة أعظم من مطلق التحريم، وما وجه كونها كبيرة، لأن فيها وعيدا وكل ذنب رتب عليه وعيد، فهو من كبائر الذنوب. طيب، ومن فوائد الآيات الآيات الكريمة أن من وفى بعهد الله وحلف على صدق. فإنه لا يحرم النصيب في الآخرة ووجهه أنه إذا كان من اشتر بعزلات من قليلا أو بيمينه لا خلق له في الآخرة فإن وده له خلق وهذا الطريق من الاستدلال أخذناه من قول الشافعي رحمه الله على قوله تعالى كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحشوبون قال في هذه الآية دليل على رؤية المؤمنين لله كيف ذلك لأنه لما حجب هؤلاء في غضب كان دلنا على رؤية الآخرين في حال الرضا طيب من فوائد الآية إثبات الآخرة لقوله لا خلاق لهم في الآخرة ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يكون هدفه ومغزاه وما يريد الآخرة أن تكون الآخرة هي هدفة ومغزاه وما يريد ولهذا قال لا خلا قلهم في الآخرة ولم يقل في الدنيا لأنهم قد يكونوا مصيمين في الدنيا ولكن لا خير فيه ومن فوائد الآية إثبات الكلام لله إثبات الكلام لله لقوله ولا يكلمهم الله ووجه ذلك أنه لو كان الله لا يتكلم لم يكن لنفي الكلام مع هؤلاء فائدة. فلو لأنه يكلم ما صار عدم تكليمه لهؤلاء عقوبة واضح. طيب ومن فوائدها أن أن كلام الله من أفعاله الاختيارية التي يفعلها ما شاء لأن هذا الكلام الذي نفى الله عنهم نفاه في وقت معين وهو إيش يوم القيامة فدل ذلك على أن الكلام من أفعال الله الاختيارية التي تكون بمشيئته سبحانه وتعالى ومن, ومن فوائد الآية أن من عقوبة هؤلاء مع حرمانهم من النصيب في أن من عقوبتهم أن الله لا يكلمهم وهذا من أعظم العقوبات والعياذ بالله ولهذا كان النظر إلى وجه الله من أفضل الثواب وأعظمه وأعلاه فلهو غاية الثواب والفضل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات نظر الله يقولة ولا ينظر ولا ينظر إليه وفيه دليل على إثبات العين لله توافقون على هذا لا ينبغي أن لا توافقوا لأنه لازم من النظر العين كما قلنا إننا نثبت سمع الله ولا نثبت الأذن لا نثبت الأذن وهذه مسألة يجب أن تسبط لها لأنه لا يلزم من الكلام وجود اللسان والشفتين ولا يجب ولا يلزم من السمع وجود الأذنين ولا يلزم من النظر وجود العينين ها هداية فهمت ها طيب يوم القيامة أو يوم القيامة تحدث الأرض أخبارها فهل لها لسان وشفتان ها؟ لا يسبح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهل له لسان وشفتان لا طيب هل تسمع الأرض ولا ما تسمع ها؟ تسمع لا الآن تسمع لأنها تحدث أخبارها فلولا أنها تسمع ما حدثت ولما قال الله تعالى للسموات والأرض إيتي يا طوعا أو كرها خطبهم سمعت أولا لا فقالت أتينا طائعين طيب هل تنظر طيب هل لها أذن قصد هل لها أذن ما لها أذن طيب هل تنظر ولا ما تنظر ها؟ طيب يومئذ تحدث أخبارها أي ما عمل في عليها كما قال السلف ما عمل عليها من خير وشر والذي يعمل الأرض إما قول يسمع وإما فعل ينظر فعل ينظر إذن فهي ترى ومع ذلك لا نقول لها عنا فإذن لا يلزم من ثبوت نظر الله ثبوت العين ولكن العين ثابتة بنصوص أخرى ثابتة بنصوص أخرى فإن لله تعالى عينين اثنتين لا تماثلان آين الخلق ودليل ذلك قوله تعالى ولتوصنع على عيني وقوله فاصبر لحكم رب واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله تجري بأعيننا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور إن ربكم ليس بأعور فكان إثبات العينين ليس من هذه الآية ولكن من من أدلة أخرى. طيب. خلص الوقت. طيب. الله أنك أنا نفى الله ينزل الكلام. إيش؟ ونفى أي كلمة ها نعم. في آية آية قال قال فيها ولا تكذب. جمع. هل جمعنا فيها بينهم أجماع؟ شمال فيهما لكن الظاهر أنه أصاب كما أصاب عيسى نعم اسأل عيسى الآن لا يا شيخان مش تقول لها ليسا أي شي الجمع بينهما ولا يكلمهم الله وفي آية أخرى قال اخسأوا فيها فكلمهم. انا التكليم هنا بمعنى تكليم الرضوة وهذاك تكليم غضب وتوبيخ ولهذا قال اخسوا فيها نعم يا أحمد هذا الحديث أنا اتيتنا بالحديث على سنده تدور الشبهه ذكرت الجامع من أجل من أجل التعظيم فقوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما مع أن الله يسأله إلا يدع ثنتها إيش؟ إثنتي عشرة على الملائكة إيه والله ما أدري أنت إذا قلت لشخص نظرتك بعيني هل مانه في نظرت بعين ناظم؟ لا بعينه أو بعينه تجيب بعينه عين الله عز وجل نعم هل يدخل في هذا الوعيد الشيخ هذا يحدث من داع على سلة من السلع الشيخ؟ أي نعم ماذا تقولون؟ لو حلف على أنه اشترى هذه السلعة بمئة وهو كذا هل يدخل في هذا؟ نعم نعم يدخل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بدق الذي أخرجه مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله من قيامه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم فأعادها ثلاثا قال منهم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبل والمنان والممفق سلعته بالحلف الكاذب هذا وليه بالله داخل في في نعم هل يجوز اعتمال الكفار على الأمانات؟ إيش هل يجوز اعتمال الكفار على الأمانات؟ والله منهم الأمين ومنهم الخائن لكن مساء يعني أعمال الدولة فإن بغي أن أن يعتمنو فيها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخيروا قطنة من دونكم لا يلونكم خبر ضد ما عنتم قد بلت البعض ومن أفاهم وما تخفى صلوره أقرب قد بيننا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ولهذا لما كتب أبو موسى إلى عمر مختار رضي الله عنه قال إن عندنا رجل نصفيًا جيدا في الكتاب والحساب أريد أن جعله على بيت المال قال لا تجعل لا تجعل كيف تتعتمد من خوّنه الله؟ فكتب إليه مرة ثانية وقال يا أمير المؤمنين إن الرجل جيد نحن في حاجة إليه فرد عليه عمر من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السلام عليكم مات النصراني والسلام بس مات النصطان إذا ما تحييه علشان يكتب لك ما تحييه قدر أنه ماته انتهى ولهذا ذكر شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه أنه لا يجوز أن يؤتمن غير المسلمين على أسرار المسلمين وأن ذلك من الخيانة وأن ذلك خطر على الدولة الإسلامية وذكر أظن في المجنة العشرين أشياء عجيبة رحمه الله في خطر هؤلاء على الأمة الإسلامية إذا ولوا أشياء من أسرار الدولة ووصارت لا شك فيها لا شك إنهم أعداء ما ما كان نعم أحسن الله عليك شف طبعا تم على بعض الأسئلة نعم يعني لا يعلمها إلا بعض نعم هذه ما تدخل في الموضوع لأن هذه أمور حسية معلومة ما تدخل ولهذا استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً مشركاً يدلها على الطريق في في الهجرة عبد <هلا> الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أخذ ما وقفنا عليه في الفوعد <هلا> <نظرة> في <منه> يعني لو لا نظروا إليهم قال الله تعالى إن الذين يشرون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمون الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا وزكيهم ولهم عذاب أليم ذكرنا من فوائد في هذه الآية الكريمة ومنها أن هؤلاء الذين يشرون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. به النظر الخاص أما النظر العام فإن الله تعالى لا يحجب عن بصره شيء <تصفيق> ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة وأنه حق لقوله تعالى يوم القيامة ومن فوائدها إثبات ما تضمنه هذا الوصف وهو أنه يقام فيه العدل ويقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين ويقام فيه الأشهاد ومن فائد لايات الكريمة أيضا أن هؤلاء المشترين بعهد الله وإيمانهم ثمن قليل لا يزكيهم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة ولهذا جاءت الكلمة ولا يزكيهم بعد قوله يوم القيامة فهؤلاء لا يزكيهم الله في الدنيا فليظهروا عوارهم ويفضحهم في الدنيا حتى يعرفهم العباد ويعرفوا سقوط عدالتهم وزوال زكائهم كذلك لا يزكيهم الله من قيامه لا يزكيهم الله من قيامه فلا يقبل منهم صرف فلا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب لقوله ولهم عذاب أليم والعذاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة والكائن في الدنيا قد يكون بفعل الله وقد يكون بفعل عباد الله الذين هم حزبه فمن أمثلة ما يكون من على يد عباد الله قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وما حصل على الكفار في غزوة بدر وغيرها ومما يكون فعل الله ما حصل يوم الحساب، فإن الأحزاب تفرقوا عن المدينة لا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن بما أصل الله عليه من الريح والجنود ومن فوائد هذه العلية أن اشتراء الثمن القليل بعهد الله واليمين من كبائر الذنوب فإن هذه اليمين هي اليمين الغموس التي ترمس صاحبها في الإثم ثم في النار ثم قال الله تعالى في درس الليلة وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب وإن منهم الضمير يعود أهل على أهل الكتاب لأن الآيات سيقوها واحد وفي أول الآيات قال ومن أهل الكتاب من أنت وهنا قال وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب اللي معناه العطف عطف. ومنه لي الحبل فما نيلون أي أن يعطفونها واللي هنا يشمل اللي اللفطي واللي المعنوي واللي اللفطي تارة يأتون بكلام من عندهم ويقرؤونه قراءة الكتاب المنزل فيتوهم من الناس من يسمع فيتوهم من يسمعه من الناس أنه من الكتاب المنزل يعني يلحن الكلام كما يلحن القرآن، فيظنه السامع أنه من عند الله هذا هذا نوع، النوع الثاني الليل من من اللفظ التحريف تحريف الكلب بلفظه. كما حرف بعض الملتدعى قول الله تعالى وكلم الله موسى تكلما إلى قوله وكلم الله موسى تكلما يريد بذلك أن يكون التكليم من موسى إلى الله أما التحريف المعنوي فهو تفسير الكلام بعين ما أراد الله به بعين ما أراده الله به فيقول معنى الآية كذا وكذا على خلاف ما أراده الله به، فصار اللين ثلاثة أقسام: لين باللف، لكنه لا يتعلق بنفس الكتاب المنزل، إنما يأتي بكلام من عنده، فتأتي به، يتغنى به كما يتغنى بالكتاب المنزل، فيظن السامع أنه من عند الله، والثاني من اللين. لي اللفظي يتعلق بتغيير هيئة الكتاب المنزل وذلك ما يسمى بالتحريف اللفظي والثالث اللي المعنوي فيقول معنى الآية كذا وكذا وهذا لا شك أنه ليهم باللسان يلون على بالكتاب لأن الكتاب يريد كذا وهم يقولون المراد كذا طيب من هؤلاء الطائفة؟ نقول هؤلاء المحرفة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعهم يلوون أن بالكتاب لتحسبوه من الكتاب اللام هذه يحتمل أن تكون للتعليم ويحتمل أن تكون للعاقبة والفرق بينهما أن لام التعليم تحمل على الشيء ولا معاقبة تكون غاية للشيء فمثلا إذا قلت حضرت لأقرأ اللام اللام التعليل يعني أن الذي حامل إن عن الحضور هو ارتراعه وإذا قلت استدت هذا الصيد ليكون عذابا لي هذه عاقبة ومنه قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن فإن آل فرعون لم يستدوه فإن آل فرعون لم يلتقطوه لهذا السبب أبدا ولو علموا أنه يكون عدوا وحزن لهم ما التقطوه طيب هنا لتحسبوه هل المعنى أنهم يلون آسنتهم بالكتاب من أجل أن يضلوكم فتظنوا أنه من عند الله أو أنهم يلون آسنتهم بالكتاب من غير قصد فتظنونه من عند الله الظاهر الأول أنهم يفعلون هذا ليوهم الناس أنه من عند الله لتحسبوه من الكتاب أي لتظنوه من الكتاب المنزل وهو من الكتاب الملوج الذي حصل به اللي والتبديل قال الله تعالى وما هو من الكتاب هذا إبطال لما أرادوه من ليهم ألسنةهم بالكتاب يظن الظن أنه من الكتاب فقال الله وما هو من الكتاب أي الكتاب الذي أشير إليه هنا التوات إذا كان هذا اللي واقع من اليهود والإنجيل إذا كان هذا الليل واقعا من نصاب والكتاب كما تعلمون اسم جنس صالح لهذا وهذا ويقولون هو من عند الله هو الضمير يعود على ما لو لهم بالكتاب يقول هو من عند الله فأبطل الله هذه الدعوة بقوله وما هو من عند الله ولهذا يحسن بالقارئ أن يقف فيقول مثلاً لتحسبوه من الكتاب، ثم يقول وما هو من الكتاب، وما ويقولنه من عند الله ويقف، ثم يقول وما هو من عند الله. قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب. أيضاً هم يقولون على الله الكذب، سواء بتحريف، سواءاً بالتحريف اللفظي. أو بالتحريف المعنو وقوله يقولون على الله الكذب سبق لنا نظيرها وقلنا إن يقولون هنا مضمنة المعنى يفترون ولهذا تعدد بعلا ويقولون على الله الكذب يقولون على الله الكذب في أحكامه وفي أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته وفي كل ما يتعلق به سبحانه وتعالى فهم مثل قالوا يد الله مقلوله وكذبوا وقال الله فقير وكذبوا وقال ان الله تعب واستراح وكذب وكذب وكل ما وصفوا الله به بما لا يليق به فهم كاذبون فيه وقوله وهم يعلمون الجمله حاليه حال من الواو يقولون يعني يقولون كذب وهم عالمون بأنه كذب فيكون هذا أشد إثما ممن قال الكذب وهو لا يعلم أنه كذب في هذه الآية من العراب أولا قوله لفريق وإن منهم لفريق هذه الجملة مؤكدة نعم مؤكدة بإذن كم مؤكد اللام وغيره هادم وإن طيب <تصفيق> لا فريقا ما الذي نصب فريقا لا ما ينصب الله أظن كلست من ابن عثوي طيب يلا محمد اسمه إنا مؤخرا صح طيب وقوله لتحسبوه لماذا حذفت النون؟ لأن الذام الجار لا يدخلون على الأفعال لا دماغه المقدرة حتى يؤمن المصدر الناسبة و الناسبة إذا دخل على قيل المزارع ويلفق بآخر شيء <تصفيق> طويل شيء. إذا لأنه مصوب. حديث. هو لأنه مصوب. ناسبه أن المقدرة بعد الله. كذا. طيب. من أي أنواع الفعل هذا؟ الفعل الذي يقرأ يا شيء. لا. لتصسبه. المزاج. من أيها من باب الابتعاد لا من باب الابتعاد يا... أي... لا فهل خمسة لا فهل خمسة هذا الزمن كل شيء آخر <تصفيق> وللهذا حذف النون هنا طيب فيها قراءة لتحسبوه ولتحسبوه طيب قوله وما هو من الكتاب هذه ما يصالح. نعم. هي له اسم خاص عند النحويين. ما هو؟ نعم. ما هو؟ نعم. هنا ما حجازية. <تصفيق> طيب أي اسمها يا صالح؟ أين هو مستتر لا يستتر الضمير إلا في فعله مع هو؟ وما هو؟ أين هو وما هو طيب أحسنت قوله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله تملت هو من عند الله سامي إيش محل ويقولون هو من عند الله. قل... في محل نصب نقول القول, القول طيب. الكربة ويقول الكربة فه. إيش محل النعرات؟ على أنها. ما عندنا إحدى. نقول قول في محل نصب نقول. مفعول نعم طيب ثم قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً من دون الله ولكن كونوا ربانيين إلى آخره قوله ما كان لبشر كلمة ما كان تستعمل في الشيء الممتنب قال الله تعالى وما كان ربك نسيا هذا شيء ممتنع في سنن الله ممتنع شرعا وممتنع قدرا ف تعالى ما كان لبشر أن يوتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول حرام ممتنع شرعا وقدرا ممتنع شرعا وقدر وما كان ربك نسيا منتنعا قدرا بل منتنع وصلا لأنه لا يتصور أن يأتي به القدر مستحيل أن يكون الله تعالى ناسا أو نسيا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم منتنع شرعا ولا شاء نعذبهم وفيهم لا لعذبهم لكنه منتنع شرعا طيب هنا ما كان البشر قلنا أنهم تلع شرعا وقدرا وبشر البشر هو الإنسان من بني آدم وسمي بشرا لظهور بشرته فإن بشرة الإنسان ظاهرة بارزة ليس عليها شعار ولا صوف ولا وبر ولا ريش ولا زعانف بادية وقيل سمي بشراً لظهور آثار البشرة عليه فيما إذا بشر بما فيما إذا أخبر بما صار. ولا مانع من أن يكون سمي بشراً لهذا ولهذا. والحكمة من أن الله تعالى جعل الآدمية بارزة البشرة ليعلم الآدمي أنه مفتقر إلى اللباس الحسي. فينتقل من ذلك إلى العلم بأنه مفتقر إلى اللباس المعنى وهو التقوى وأنه بحاجة إلى أن يعمل الأسباب التي تستره معنا كما هو يعمل الأسباب التي تستره حسا وهذا من حكمة الله عز وجل طيب يقوم ما كان بشر أي واحد من البشر أي إنسان أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يؤتيه الله الكتاب أن يعطيه إياه إيتاء شرعي وكذلك إيتاء قدري ثم والحكم الحكم يعني بما أُنِكَ من الكتاب. كما قال الله تعالى لنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأن حكم بينهم بما أنزل الله والنبوة يعني الإخبار بالوحد وإنما قال والنبوة مع قوله أن يؤتيه, الكتاب أن يؤتيه الله الكتاب قال ذلك لأنه قد يطلق إيتاء الكتاب على من أرسل إليهم به على من أرسل إليهم به لا من أرسل به كما في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونوا حق تلاوته أولئك يؤمنون به فالذين آتوا هنا هل هم أنبياء كلام معلوم ولا عجمي الذين آتناه الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم هل هم أنبياء إذن لا يلزم ممن أوتي الكتاب أن يكون نبيا ولهذا قال والنبوة والنبوة لألا توهم وهم أن الذين أوت كتاب هم الذين أرسل إليهم بالكتاب والمراض بالذين أوت هنا الذي أرسل بالكتاب لَلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ بِهِ بَلَّذِي بل أُرْسِلَ بِالْكِتَابِ إِلَى غَيْرِهِ طيب وقول النبوة النبوة بتشديد الواب إما أنها من النبوة وهي الارتفاء وعلى هذا فتكون واو أصلية لأن رتبة النبي أعلى طبقات الخلق قال الله تعالى ومن, ومن يطعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإما أن تكون الواو مسهلة وأصلها النبوءة فتكون مأخوذة من النبأ وهو الخبر وذلك لأن الرسول منبأ ومنبئ منبئ من, من قبل الله عز وجل منبئ لمن أرسل إليه يخبرهم وإشرهم وإنذرهم طيب ما كان بشرا أن يتيار الله كتابه والحكم والنبوة لم ينته الكلام بعد لكن الممتنع هو ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذا هو الممتنع، وهو الذي وهو الذي صب عليه النفي. أي ما كان لبشر أن يأتوا الله كتاب الرسالة والحكم بين الناس بهذا الكتاب والنبوة الرفع. ثم بعد ذلك مع هذا مع هذا يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. كونوا عبادا لي من دون الله. أي كونوا متعبدين لي أعبدوني من دون الله أعبدوني بالطاعة أسجدوني يركعوني وانذروني وما أشبه ذلك هذا لا يمكن لأن من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة إنما جاء لضد هذه الأشياء ليمحق هذا الشيء لا ليدعوا الناس إليه وقالوا كونوا عبادا لي من دون الله إذا قاد قائل هل المراد أعبدوني ولا تعبدوا الله أو المراد اعبدوني وإن عبدتم الله لأن المسألة لأن المسألة إما أن يكون الإنسان عابداً لله وحده أو عابداً لغيره أو عابداً معه غيره عرفتم أما العابد الله وحده فهذا مخلص والعابد لغير الله دون الله هذا مشرك أو نقول مستكبر عن عبادة الله ومتعبد لغيره والعابد لله مع ولغيره هذا مشرك فنقول من دعا الناس إلى عبادته وحده دون الله فهذا قد دعاهم إلى عبادته دون الله واضح ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ولم ينهوا عن عبادة الله عن عبادة الله فإن حقيقة دعوته أنه دع الناس ليعبدوه دون الله كيف ذلك؟ لأن الله غني عن عبادته هؤلاء فإذا أشركوا بالله غيره تمحضت العبادة لمن تغير الله تمحَّضت غير الله لقول الله تعالى في حديث القصة أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عامل عمن أشرك فيه ما غيري مع غيري تركته وشركه وبهذا يزول الإشكال في قوله كونوا عباد لي من دون الله فنقول هل أحد قال الناس أعبدوني ولا تعبدوا الله أو هل إن المراد بالآية هذه هذا المعنى نقول لا لا يتعين فالآية تشمل الوجهين جميعا تشمل من دعا إلى عبادة نفسه وأن لا يعبد الله ومن دعا إلى عبادة نفسه وإن عبد معه الله انتبهوا لأن الأول واضح أنه قلوا اعبدوني ولا تعبدوا الله والثاني من لازم الإشراك أن لا تكون العبادة لله لأن الإنسان إذا أشرك مع الله أحدا فإن عبادته لله باطلة يعني سواء حص مجهدته أم أن توجد ويحتمل أن يكون المراد بالدون هنا بمعنى سوى عبادة من دون الله أي من سواه وليس المراد من الجمع بل من سواه أي معه فإن صح هذا هذا التفسير فلا إشكال وإن لم صح، فقد علمتم الإشكال وجوابه قال ولكن كونوا ربانيين هذا الاستدراك استدراك الواقع في مقابلة النفي الذي صدرت به الآية ما كان لبشا أن, أن يتيه الله ثم يقول ولكن إذا لا بد أن يكون هناك حذفا وتقيروه، ولكن يقول كونوا ربانيين، ولكن يقولوا كونوا ربانيين. أي يقول الناس كونوا ربانيين، كونوا ربانيين كونا شرعيا أو قدريا شرعيا. لأنه لا يملك أن يقول لهم كونوا كونا قدريا، لكن يملك أن يأمرهم شرعا. يعني يكونوا ربانيين ربانيين نسبة إلى الرب ونسبة إلى التربية فالرباني هو من كان عبدا للرب عز وجل الرباني هو الذي يرب الناس على شريعة الله بالعلم والدعوة والعبادة والمعاملة. الطوال لهم جماعة. إذا الربان منسوب إلى التربية وإلى الروبوبية. فباعتباره مضافا إلى الله. ربوبية. وجب اعتبار وبيعتباره مضافا إلى الإصلاح. تربية. ولكن كون ربانيين هاي مخلصين للرب متعبدين له. وكونوا ربانيين أي مربين للخلق على ما تقضي الشريعة بما كنتم تعلمون الكتاب ألب هنا للسببية أي بسبب تعليمكم الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب لأن الذي يعلم الكتاب مربي, مربي ولهذا كلما كثر طلبة عند شخص كثرت تربية للناس لأن المفروض في المعلم أن لا يكون معلما للناس تعليما نظريا جدليا لأن هذا يمكن أن يدركوا بالكتب لكن ينبغي أن يعلمهم تعليما نظريا وتعليما تربويا وهذه هي وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرتم إلى السيرة النبوية وجدتم كيف كان رسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس تعليما مقرونا بالتربية مصحوبا بها وإذا تأملتم سيرة الخلفاء الراشدين وجدتموها كذلك فانظروا مثلا إلى عمر بن الخطاب رفع عقوبة الخمر إلى ثمانين ليردع الناس ومنع المطلقة ثلاثا من الرجوع إلى زوجته من أجل أن يردع الناس فالحقيقة أن العالم ليس هو الذي يملأ وأذهان الناس علما أو المعلم ليس هو الذي يملأ أذهان الناس علما ولكن الذي يملأ أفكارهم أو أذهانهم علما وأخلاقهم تربية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين وربا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله مثالاً به لما آتتهم كتاباً حكماً أَمْ نَجَاءَ أَمْ رَسُولٌ مَصْدِقٌ لَنَا لَقَدْ كَانُوا نَبِيهِ وَلَتَرْسُونَ قَالَ أَقْرَرُتُمْ وَأَخَرُتُمْ عَلَى ذَلِكَ أَصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. من تولى بعد ذلك فولى من يسقون. بس. حاربنا من الشيطان والجيم. قال الله تبارك وتعالى. وإن منهم لفريق يلون سنةهم بالكتاب. هذا منتدى. فوائد. نعم. مكتب المناقشة. طيب. قوله تعالى وان منهم لفريق يلون وجوههم بكتاب ليحسبوه من الكتاب الضمير في قوله منهم يعود اليهود الكتاب. الكتاب ما الدليل انهم الذين في من السياق ما يجل عليه ومن أهل الكتاب من أنت منه نعم تمام طيب من الذي نصب فريقا يا عيسى ها إن على أنها إيش إنه مجتعمل طيب إذن على أنها إيش عصور ممتد كيف ممتد لو كان ممتد مرفوع بصدر. نعم إنه على أنها اسم إن مؤخرا طيب طيب قوله يلون أرسنتهم باكتاب عيان كيف هذا الليل أو ما هذا الليل ليه بس منه بس منه. طيب الليل معنوي ما المراد به؟ هم تغيير المعنى. طيب. وسم الله تغير المعنى ليًا لأنه صرف الكلام عما يراد به. طيب تغيير لفظي؟ هو نفس اللفظ. يعني ليس له إلا وجه واحد؟ لا الله يغطي قد يكون لأنه يأتي بصوت مثل صوت والكلام من عنده والكلام من عنده ويوهم أنه كلام الله سبحانه ربما يغير ذات فيحركه هذا عندي تعزيم يكون يأتي بكلام من عنده وينصبه إلى الله وتارة يأتي بالليل هي نفس الكتاب لكن يحرف ألفاظ يبدل ويولي هل نن في قوله لتحسبوه محمد شمالي؟ دمع من تعليق وفي تحسبه قراءة هنا. لا ما حضرت لا شمس سلامه تحسبوه تحسبوه بالكسر يعني بكسر السين وإيش وفتح السين طيب قوله ما كان لبشر أن يتيأو الله كتاب والحكمه والحكمه والنبوه ثم يق... ثم يقول للناس على أي شيء إن صبوا النهار لا هذا الذي تفت أنت أين عمي؟ على أي شيء أن ينصب النهي في قوله ما كان لبشرين أن يفتق الله أكتب الحكم والنبوة قال حضرت أقول ما حضرت أني معروف نعم أين عمي؟ على على, <تصفيق> على الذين عندهم العلم؟ على الأول أو على الثاني أو عليهم جميعا. <تصفيق> يعني هل ممتنا أن يقول البشر للناس كونوا عبادا لمن دون الله أو أو الاسم أو أن الله يكتف الكتاب والحكم وحكم والنبوة أو الممتنا أن يقول للناس يكون عبادا لي مع إتيان الحكم والحكم والنبوة؟ لا إذن يكون لها على مجموع مجموعة الحلي تفهمين جماعة؟ طيب. قول ولكن كونوا ربانيين محل الجملة ولكن كونوا ربانيين. مش محل من الأراء؟ رباني بس هذا وش مهنا في محل نص مطول القول وين يقول ولكن, ولكن يقول ولكن يقول كن رباني ولكن يقول رباني طيب من هو رباني رباني شرط توقيد الله وطارة إلى المرض. فإن يضف إلى الله كان هذا الشخص ربانياً بطاعته لله تعالى وبعبارته وإذا رضيفك التربية أي رب الناس بشريعة الله عز وجل و... يعني رباني إما من الرببية أو من التربية فإن كان من الرببية في معنى إن كان الرببية هيكون عباداً لله مخلصين ومخلصين الله عمين بشريعة الله طيب وإن كان من التربية أي أبوا الناس بشريعة الله <تصفيق> طيب. وقالوا بما كنتم تعلمون الكتاب هذا متدد درس اليوم قال بما كنتم تعلمون ألب هذه للسببية وما مسترية أي بكونكم وما مسترية فإذا قال قائل ما هي علامة ما قلنا علامتها أن نحول ما بعدها إلى مستر تسبك هي وما بعدها بمصدر فيكون ما بعدها مصدرا فقولوا بما كنتم أي بكونكم تعلمون وقول تعلمون فيها قراءتان إحداهما تعلمون أي تعلمون غيركم من التعليم وقرأ أخرى بما كنتم تعلمون أي تعلمون أنتم بأنفسكم وأيهما تعلمون أو تعلمون تعلمون تعلمون, تعلمون. لأنه, لأنه لن يعلم إلا من علم ولكن مع ذلك نقول إن طرعتين كل واحدة منهم تدل على معنى لازم للآخر فيقول معنا بما كنتم تعلمون وتعلمون وقوله الكتاب هذا مفعول على مفعول على التشديد أي تعلمون لكنه مفعول واحد وحذف المفعول الثاني أي بما كنتم تعلمون الناس الكتابة وأما على قراءة تعلمون فالكتاب مفعول واحد فقط ولا تتعدى إلى مفعولين طيب وقوره تعلمون الكتاب المراد بالكتاب الجنس ليشمل التوراة والإنجيل والبعض منها والكل وبما كنتم تدرسون أي بما كنتم تقرؤون أنتم بما كنتم تعلمون وتدرسون تقرؤون فيكون عندكم للكتاب علم لفظي وعلم معنوي، فالعلم اللفظ يكون بالدراسة والمعنوي يكون بالعلم والتعليم وقول بما كنتم تدرسون نقول فيها ما قلنا فيما سبقها لأن الباء للسببية وما ما مصطرية. ثم قال ولا يأمركم فيها قراءتان قراءة ولا يأمركم وقراءه ولا يأمركم أما هذا قراءة النص ولا يأمركم فهي معطوفة على قوله ثم يقول للناس يعني وما كان لبش ما كان لبشر نأتي الله وكتابه والحكمه والنبوه ثم يأمركم أن تتخذ الملائكة ستكون مطوفا على قوله ثم يقول للناس وأما على قراءة التسكين فإن الفتحة تقدر عليها لأن التسكين هنا ليس تسكين إعراب ولكنه تسكين تخفيف تخفيف اللفظ لأن قول لأن قول القائل ولا يأمركم ولا يأمر ولا يأمركم أخف من قوله ولا يأمركم توافقون على هذا ولا يأمركم أخف من قوله ولا يأمركم فالتسكين هنا ليس تسكين إعراب ولكنه تسكين تخفيف ولهذا نقول هو منصوب على القراءتين لكنه منصوب على قراءة الفتح بالفتحة الأصل ومنصوب على قراءة التسكين بفتحة مقدرة على آخره نعم وسك للتخفيف ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني وما كان له أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كما أنه لا يقول لكم كونوا عبادا لي فإن هذا مستحيل غاية الاستحالة أن من الله على شخص بالكتاب والحكمة ثم يأمر الناس بعبادته أو يقول اعبد الملائكة والنبيين اتخذوهم أربعة هذا شيء مستحيل وقوله الملائكة الملائكة جمع ملك وأصله مألك من الرسال من الألوكة وهي الرسالة، فصار قلب على وجه الإلال الصرفي إلى ملأك إلى ملأك، فزح سعة الهمزة إلى مكان اللام وقدمت اللام إلى مكان الهمزة. وأصل الألوكة هي الرسالة ولهذا قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا مرة ثانية نقول الملائكة جمع ملك وأصله وأصل من الألوكة وهي الرسالة وعلى هذا فيكون أصلها مألك ثم نقلت الهمزة إلى محل اللام واللام إلى محل همزة فصار ملك. وملأك شمعون ملائك والتأويل التاني اللفظي ثم خففت أيضا ملأك بحذف الهمزة فصارت ملك ملكا طيب الملائكة هم عالم الغيب خلقهم الله عز وجل من نور لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون وإنما هم حبات لله مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ولهم أعمال وأصاف سبق لنا الكلام عليها بما يغني عن إعادته قال والنبيين هي قراءة والنبيين على تحقيق الهمزة طيب أربابا جمع رب يعني أربابا تعبد من دون الله وتقصد من دون الله فإن هذا مستحيل أن يقع ممن أتى الكذاب والحكمة والنبوة قال الله تعالى أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بعد إذا أنتم مسلمين الاستفهام هنا للنفي يعني لا يمكن أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي قراءة وفي قوله يأمركم قراءتان يأمركم تخفيفا ويأمركم على الأصل. وقول بعد إذ أنتم مسلمون يعني بعد أن تقرر إسلامكم ثبت، فإنه لا يمكن أن يأمركم بالكفر. في هذه الآيات فوائد أظن من قوله إن الذين يسرعون بعت الله كيف عجب من هذا بس قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب من فوائد هذه الآيات هذه الآية وما بعدها أن فريقا من أهل الكتاب يحرفون الكلم إما لفظا وإما معنا وإما معنا, وإما معنا ومن فوائد, فوائد الكتاب فوائد الآيات سوء مقصد هؤلاء الذين يلمون على سنتهم بالكتاب ما هو المقصد لإغلال الناس ليحسبوه من الكتاب ومن فوائدها أن الله عز وجل يحب من عباده الهدى وأن يهتدوا ولهذا قال وما هو من الكتاب حتى لا يغتر الناس بهذا اللي الذي حصل على من هؤلاء ومن فوائد هذه الآية الحذر من الكفار ومن زخار القول التي تصر منهم لأنهم يلبسون الحق بالباطل ويريدون أن يضلوا الناس ومن فوائد هذه الآية أيضا الحذر مما اتصف بصفاتهم من هذه الأمة فصاروا يلون عزنتهم بالكتاب وإنما قلنا ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تركهن سنن من كان قبلكم فإذا كان في أهل الكتاب من يلوون عسلتهم بالكتاب فسيوجد في هذه الأمة أيضا من يلوي لسانه بالكتاب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن أهل الكتاب منهم من يفتر الكذب على الله من يفتري الكذب على الله ومن ذلك كذبهم في عقوبة الزاني المحصن، فإن عقوبة الزاني المحصن عندهم الرجم، أن يرجم حتى يموت، ولكن لما كثر الزنا في أشرافهم عادلوا عن هذا، وقالوا كيف نقتل أشرافنا؟ إذا ماذا نعمل؟ قالوا نسود وجهه. ونطوف به هو والمرأة التي زن بها على حمار يكون دبر أحدهما إلى دبر الآخر وهما راكبان على الحمار ونطوف بهم في العشائر بين الناس ثم تنتهي إلى قضية فحرفوا وكتم حرفوا حيث الدعو أن هذا هو حد الزنا للمحصن وكتموا حيث قالوا ليس في التوراة الرجم ولهذا لما أنكروا أن يكون في التوراة الرجم طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يأتوا بالتوراة فأتوا بها فجعل القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجم وضع يده على آية الرجم ليش؟ لأجل أن نخفيها لأجل أن نخفيها ولكن أمر أن يرفع يده فلما رفع يده وإذا بآية الرجم تلوح بينة واضحة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما أي رجم الزاني والزانية فالحاصل أن من طريق أهل الكتاب أنهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون طيب ثم قال الله تعالى ما كان لبشرا أن يتيع الله كذبا والحكم ونبوه إلى آخره فمن فوائد هذه الآية الرد على النصارى الذين زعموا أن عيسى عليه الصلاة والسلام له الحق في أن يعبد من دون الله ولهذا يقول الله لهم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فيقول سبحانك يعني لا يمكن أن أقول هذا والنصارى يدعون أن من دينهم التثليث أي أن الله ثالث ثلاثة ومن فوائد هذه الآية الكريمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من من الله عليه بالعلم النافع فإنه لا يمكن أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فيقول كون عبادا لي من دون الله ومن فوائدها أن من ألزم الناس أو أراد منهم أن يتبعوا قوله مهما كان فإن فإنه قد أمرهم أن يتخذوه بل قد جعلهم عبادا له لأن طاعت الشخص من العبادة كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال له عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدون قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال نعم قال فتلك عبادة فقد لا يقول أن الناس اعبدوني لي واستدوا لكن قد يقول التزموا بما أقول وهذا نوع من من العبادة طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن ممن الله عليه بالكتاب والحكمة والحكم النبوة فإنه لا يأمر إلا بالخير لقوله ولكن كونوا ربانيين من فوائد الآلة الكريمه أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون معلما ربانيا معلما ربانيا لقوله ولكن كونوا رباني أما ما يحصل من بعض الناس وهو أن يكون معلما لا ربانيا فإن علمه قاصر قاصر جدا لأن, لأن, لأن فائدة العلم وثمرته هو العمل والتعد بأداب العلم فإذا كان هذا الرجل يملؤ أدمغة الطلاب علما ولكن ليس هناك سلوك وأخلاق وأعمال وعبادة فإن تعليمه ناقص جدا ولهذا قال ولكن كونوا رباني ومن فوائد الآية الكريمة الرد على ممكن الأسباب لقوله بما كنتم تعلمون الكتاب والباء للسببية ولا شك أن الأسباب ثابتة ولكنها ليست مستقلة بالإيجاد أو الإعدام بل هي مؤثرة بما أودع الله فيها من قوة التأثير وبهذا ندفع شبهة من قالوا بنفي الأسباب محتجين بأن إثبات الأسباب يستلزم إثبات خالق مع الله ونحن نقول لهم إننا نثبت الأسباب لكنها إيش لا تؤثر بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوة والدليل هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال الله للنار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فكانت برداً وسلاماً عليه ما تأثر بها مع أنها محرقة قال أهل العلم ولو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل وسلاما لأهلكته من البرد لأنها تمتثل أمر الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن المعلم للناس يصح أن نسميه ربانيا لأنه قال ولا كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب ولهذا نجد في تراجم العلماء رحمه الله نجد كثيرا ما يصفون العالم بأنه العالم الرباني العالم الرباني طيب ومن فائد الآية الكريمة في قوله ولا أمركم أن تتخل الملائكة والنبيين إثبات الملائكة والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالملائكة طيب. ومن فوائده أيضا أن هذا الذي من الله عليه بالكتاب والحكم نبوة لا يمكن أن يأمر غيره باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كما أنه لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه ومن فوائد الآيات الكريمة أن من أمر غيره أن يكون عبد الله فقد أمر بالكفر ومن أمر أن تتخذ الملائكة والنبيون أربابا فقد أمر بالكفر لقوله تعالى أي أمركم الكفر بعد إذ أنتم مسلمون ومن فائدها أن هذا الكفر مخرج عن الملة لقوله بعد إذ أنتم مسلمون ثم قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إذ مفعول لفعل محذوف تقديره أذكر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين يعني أذكر يا محمد لمن أرسلناك إليهم اذكر هذا العهد والميثاق اخذ الله ميثاق النبيين والميثاق والعهد، العهد وسمي الميثاق عهدا لأن كل من المتعاهدين يتوثق به مع الآخر كالوثاق الحبل الذي يشد به الإنسان وقول ميثاق النبيين يشمل الرسل لأن كل رسول فهو نبي وقوله لما آتيتكم من كتاب وحكم فيها ثلاث قراءات لما آتيتكم لما آتيتكم لما آتيناكم نعم وعلى كل كل القراءات ففيها التفات من الغيبة إلى الحضور إلى الحضور وقولون <صحيح> ما آثيتكم في اللام قراءتان الكسر والثانية <صحيح> الفتح، وقول آتيتكم يعني أعطيتكم، والإيتاء هنا يراد به ما آتاه الله النبيين من أمور الشريعة، ولهذا قال من كتاب وحكمة، الكتاب معروف كالتورات والإنجيل، والحكمة الحكم بين الناس. وإصابة الصواب، لأن الحكم بين الناس وإصابة الصواب من تنزيل الأشياء منازلها، وهذا هو الحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لا به ولا تنصرنه. يعني ما أتيتكم من كتاب الحكمة إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم فإنكم تؤمنون به وتنصرون وقول مصدق لما معكم له معنيان المعنى الأول أنه يصدق ما سبقه من الكتب يصدق ما كتب ما سبق من الكتب فيقول مثلا إن الترات حق والإنجيل حق وما أشبه ذلك المعنى الثاني أنه يقع نصداقا لما سبقه من الكتب لأن الكتب أخبرت به فإذا جاء مطابقا لما أخبرت به صار إيش؟ صار مصدقا لها صار مصدقا لها فيكون على هذا الوجه يكون شهادة لهذا الكتاب بأنه حق ويكون على الوجه الأول شهادة لأن الكتب السابقة حق الفرق إذن بين المعنين واضح مصدق, مصدق لما معكم قلنا لهم معنيان أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بصدق ما سبقه من كتب والثاني أنه أن رسالته كانت إيش لما أخبرت به الكتب السابقة لأن الله تعالى يقول في في النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فإذا جاء على الوصف الذي جاءت في التوراة والإنجيل صار وقع مستاقا لها لأنها أخبرت بشيء فجاء هذا الشيء فيكون مصدقا أرأيت لو أن أحد من الناس قال إن فلانا سيقدم اليوم بعد الظهر فقدم صار هذا الذي قدم مصدقا لما أخبرت به إذن لما قالت الرسول إن محمدا رسول الله يبعث على الوجه الذي ذكر الله يأمر بن وينهى عن منكر فجاء مطابقا لما أخبرت به صار مصدقا مصدقا لها طيب مصدق لما معكم أي للذي معكم من إيش من الكتب السابقة التي جاءوا بها لا تؤمنن به هذا محل الميثاق يعني إذا جاءكم هذا الرسول المصدق لما معكم فإن ميثاق عليكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه تؤمنن به أي تؤمنن بأنه حق وتنصرنه أي تعينونه على نشر رسالته وعلى قتال أعجائه لأن النصر هنا يشمل النصر بالعلم وبالسلاح طيب قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا لما أخبر أنه أخذ عليهم العاتب والمثاق قررهم في هذا قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا وقوله أأقررتم أي اعترفتم والتزمتم بذلك وقوله أخذتم على ذلك إصري أي أخذتم العهد الثقيل لأن الأصر الذي جمعه أصار بمعنى الأشياء الثقيلة فإسري أي الثقيل قالوا أقررنا فيها قراءة عندنا قال أقررتم فيها آأقررتم آأقررتم بمد الألف الأولى قال قالوا أقررنا قال فاشهدوا قالوا أقررنا يعني اعترفنا والتزمنا بأن نؤمن به وننصرهم. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يشهد يعني ليشهد بعضكم على بعض ولتشهدوا كلكم على المثاق الذي بيني وبينكم وأنا معكم من الشاهدين واكثر بلا شهيد فاستشهدهم على أنفسهم وشهد عليهم عز وجل بما, بما حصل طيب نرجع الآن إلى الإعراب قلنا إذ أخذ الله مفعول لفعل محثوف تقديره واذكر إذ أخذ الله وقوله لما آتيتكم فيها قراعة لما ولم على قراعة لما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 ويدأخذ اللهم إثاق النبجين لا تؤمنن بهذا الرسول لما آتيكم من كتاب نوحكنا. طيب، فاللام إذن للتعليل، وأما على قراءة الفتح فتح اللام، فاللام هذه قيل إنها لام الابتداء. ويدأخذ اللهم إثاق الذين أوت كتاب ل الذي يعني إياه. من أكتاب الحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون به أي بهذا رسول فتكون ما اسما موصولا كالأول خي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة